ورحمة الله وبركاته شكرا لكم سيديالوج على ا ل ت و ك م ش ا ه د تقولوا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم انما الله إله اله سبحانه ان يكون له و ل د له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وكفى بالله وكلا السلام أياك الله العلم صوت كل الله والله المحاضرة ما عملناها عليكم صلطة قبل كده بس يعني في في أخي كده فترة صوت أخبر من والله بس بنذكر بس لان في أ خ ر كلام من عبد الله بن عباس م ب ا ر ح عبر ا ل أ م ه ما اسمتش الكلام كامل يعني لكن خ ط ف عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو يعني الله المستعان عبد الله بن عباس رضي الله عنه ح ي ا ة الله و العلم ل النبي صلى الله م ابن عم عليه و س هو فتى الكهول الذي له لسان سؤول وقلب عقول كلمة كلمة الخطاب الله فيقول الله الكهول الذي له عمر عنه عن عبد عباس عقول رضي رضي بن بن وقلب لسان ايه الكهول طيب يعني هو فتى فتى الجليد عبد صاحبي المجد من أطرافه فما فاته منه شيء فقد اجتمع له مجد ا ل ص ح ب ة ولو ت أ خ ر ميلاده قليلا لما شرف ب ص ح ب ة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له مجدين مجد من, نسل من, من من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن العباس ابن عبدالم صحابي صعدا للسبحاء طيب نج سلم وهو وله مجد آ خ ر وهو مجد العلم فكلما ذكر اسمه يقال حبر الامه أ م ة حبر ل أ ة الأمة حبر, الأمة حبر الأمة رضي ا ل ل عنه كان رضي الله عنه تقيا ص و ا مستغفرا ا قواما بالليل م ب ا ل ا ص ح ا ر بكاء من خ ش ي ة الله س ب حتى ا ن ه و ع ا ل حتى ظهر على وجهه من ك ث ر ة بكاءه خط بسبب دموعه رضي الله عنه كان من كثره قيامه الليل وبكاءه كان بينزل خط كده أ ص م ر من كثره ايه الدموع ما بتمشي توشه كده من كثره بكاءه وعلمه التأويل الله أتبع د ع و ة الانبياء مستجابه ة واللي ا ا مستجابة ن ب ي ء و ل يدعيله النبي صلى الله عليه وسلم دعوته م س ت ج ا ب ة لو حد ي ص ف ر كده كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بالبركة في المال لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بالبركة في المال عبدالرحمن الدنيا تمام بالمال صلى عليه سلم صلى عليه سلم يقول لك أقبلت علي بن في في عوف و و حتى إ ن ي جات فتره كده كنت ب اظن لو إ ن ي رفعت حجر كده هلاقى فلوس تحته دعوة النبي صلى الله عليه و النبي الله صلى سبحان ل م دعوة واحدة ا س ت ج ت لعبد ل ا ر م ن بن عوف رضي ل ل ه ع ه الله ب عنه, عنه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بإيه به في الدين وعلمه التأويل قال صلى الله عليه يولد خيرا يعمل اللهم فكره وعلمه الله الله إيه قال صلى وسلم من يفقه في الدين ايه ايه دي الله هو إيه؟ هو غص غواص ل غواص غس غس كان ل م ة دي ك عبدالله كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ت ق ب ل ه م ع ض ل ة في الدين كان بيرسل من、ياخد. كان يا ي اخه ب ر س لعبد الله بن عباس تخيل سيدنا عمر بن بل و إ ي ه كمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حاطط عبد الله بن عباس تمام مع جمع من الصحابة من الأهل بدل كان بيستشيرهم في أمور الأمة منهم علماء وفاهمية عمر بيستشيرهم أمور أمور عنه كان كان دين وكان سيدنا بن الدين الصحابة الأهل بالك الصحابة اللي حاضروا البدل حاضروا غزو البدل الخطاب الله بدل الحرب وخد كسير في رضي في وفي غزو كلهم كانوا اكابر في السن وعبد الله بن عباس رضي الله عنه كان أ ص غ ر واحد في السن بل ان كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان ي د ادي وايه احفادهم ب ن ع لان سيدنا عمر بن الخطاب فاهم وهيجي إ ن شاء الله في موقف نشرحه ش و ي ة تمام إ ز ا ي فهم سيدنا عمر بن الخطاب تمام هو نفس فهم سيدنا عبد الله بن عباس هو نفس فهم النبي صلى الله عليه وسلم لصورة ولكرآن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تمام اللهم صلى على سيدنا إزاي ما تمام بعد محمد ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنه, الله رضي الله عنه, رضي الله عنه قبل الهجره ة بثلث قبل ل سنين ا ج ر ة بثلاث سنين, سنين ي في, في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة ايوه في حياة النبي قعد قعد الله سنة سنة صلى وسلم وكان م ن ا ز م للنبي صلى الله عليه وسلم وصار عنده العلم ده كله في الاربعه ش ر سنه اللي ق ض ا مع النبي صلى الله عليه وسلم ا ي ه ع ب د الله بن عباس بل ان ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم كان ب ح ب عبد الله بن عباس وكان بيرضفه على د ب ل ه كان بياخد يركبها وركض على الدب على الحمار او عليه عالبغل بتاعه طيب ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قبل ا ل ه ج ر ة بثلاث سنوات و أ س ل م وعمره عشر سنين ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس عمره ثلاثه عشر سنه ح ا ص ا بن عباس رضي الله عنه من جواه ا ل ا س ل م على طلب العلم من اول يوم رغم انه قضى فقط ثلاث سنين, سنين مع او ل ل ن ب ي ص اربع سنين او ق ض ه مع م النبي صلى الله عليه وسلم خين أصبح فيهم اصبح الامة حبر وعلم الامة تمام. بفضل ايه د ع و ة النبي صلى الله عليه وسلم、تمام. عبد الله بن عباس كان ي ن ا ز م النبي صلى الله عليه وسلم بل ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه س أ ل أ م المؤمنين م ي م و ن ة بنت الحياه ا س ت أ ذ ن ه ا ا س ت أ ذ ن ه ا في ايه استاذنها ت م ان ي ب ي ه معها هي أم ا ل م م ؤ ن ي ن يبات م ع ه ا في ليلتها اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيبات عندها لماذا ل أ ن عبد الله بن عباس أ ر ا د أ ن يرى كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل ي ي يشوف النبي يصل إيجاً ن أ م المؤمنين ميمونه بن الحارث كان خالد عبد الله بن عباس رضي الله عنه تمام؟ وهي أم. أم المؤمنين. تمام؟ ونمت انا بعارض السرير、طيب. ولما جاء منتصف الليل قبله او بعده بقليل دي منتصف الليل أو استيقظ ل الصين ب ي كده أو بوقت بعده النبي صلى الله عليه وسلم آ من النوم ب ي صلى ثم ايه مسح النوم من عينيه ثم ق ر أ قول الله سبحانه وتعالى إ ن في اختلاف الليل والنهار لايات إلى آخر الآية. الله وعلى لعندي ل بقول لنا ذ ي ن و ا وصابروا وراضطوا م ل ثم ق الباب صلى الله عليه وسلم اسمع إلى إ ي ش ه ل م ل معلقه ا ل ق ر ب ة قربه ة ك د م ت ع ل ق ة تمام مشي ا متعلق ة طيب وعبد الله بن عباس د صاحب ما هو شايف ل أ ن ه رايح يتعلم منين م من النبي صلى الله عليه وسلم علشان يشوف الامر عين اليقين في حق اليقين في علم اليقين حق اليقين, اليقين تمام علم اليقين علم علم نعلم الأمر علم اليقين عين بوجود الله حق ا ل ي ك ي ن ربنا سبحانه وتعالى اعلمنا به في ا ل ق ر آ ن الكريم عين اليقين حياه الله و ان ل منكم ن ونشوف إليها الا ي منزلتهم النار في وارده من منزلتهم ل ة عن مع النبينا ب يقول يا عبد الله بن عباس قام النبي صلى الله عليه وسلم به شانه م ع ل ك فيها ماء فتوضا خد بالك عبد الله بن عباس د و ا ئ م فتوضا اسمع ا ل ك ل م ة الجايه ل ي د فأحسن الوضوء د ع ب دي ا ه ابن عباس ع فاحسن الوضوء طيب وصنعت ت ت و ض ف مثلما صنع عملت عليه مع عمل اسمع عليه وجعلني يعني يعني على وسلم فقام وسلم مش بنتقدم النبي صلى الله الحفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجعلني حزاؤه. يعني حزاؤه يعني أنا بصلي خلاني البكير الاصلي لو اتنين بيصلوا لو اتنين بيصلوا التاني بيصلوا توضقت اتنين اتنين زي حزاؤه حزاؤه دي بيكون جاء انا جاء واحد اتنين جماعة تمام. الاتنين ث ن ن يكون يكونش ي واحد اقصاد لا بعض م ق د م كريم و ا ا ل ورد شوية ا ا ل ث ي ن بيكونوا في حذاء بعض مع بعض كتب الكتب على لا خط مستقيم يكونش شو شوية والتاني رسيتنا واحد واحد الماء حاجة لا. في سنة ورد الاثنين فائدة كتير ان الواحد بيكون يرجع وراء جزئية لا. بيكونوا حزاء بعض مصدقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلني العربان ح ز ا ؤ ن ي ع ل ى جنبك ه د ه في جوار فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم و ركع وكان قبل ا ل ص ل ا ة أ خ ذ بيد ابن عباس ثم أ م س ك اذنه أمسك أزنه مسك أزن كده كده بيدعب بالراحة بيفركها بمدعبة كده طيب ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم امضر اه ولما طيب لما انقضت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاه يقولي يا ابن عباس انا ي اجعلك حذائي فتخلص ا ل ل ولا يحق ك لاحد أ ان يكون حذاءك الله الوايطة ا ا ل أهر في م رحمه、الله. لما الكلام الله الله عليه دا قلت للنبي صلى وفي س ل كلماتي م أعجبته د ع ا ل أن يزيدني علما وفي علما وفقا ر و ا ي ة أ خ ر ى في صحيح بخاري كتاب العلم ب يقول عبد الله بن عبد س إيه ف ض العباس ن ب ي صلى الله ل وسلم ل ي ه ضمه ا ن ي صلى ل ل عليه ه و ل م ب ص د روايه ه ق اللهم علمه ا ل ك ت ا ب و في رواية في صحيح مسلم في هذا الوضوء ب يقول ايه اسمع دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فخرج وجد ايه وجد ايه شنو معلقه جنب الباب قربه متعلقه جنب الباب كده فبيقول مين اللي وضع القردليه د ل و ق ت قاله عبد الله بن عباس فصار النبي صلى الله عليه وسلم فقال ا ل ل ه م ف ق ر ك في الدين تمام وفي روايه الامام احمد اللهم ف ك ر ه في الدين وعلمه ا ل ت أ و ي ل الله اكد دعوه ترى الامر دعوه مين النبي صلى الله عليه وسلم لمين لعبد الله بن عباس、آه. كان خطاب الله عنه زي ما قلنا سبحانه الله عيائب الله العظيم سبحان الله بن عنه عمر رضي زي لا إله على الله كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري كان ب يقول ه ر أ ي ت ن ي البارح يعني ن ب س ص ا ل ل م راه في المنام أ م س بالليل بيقوله ر أ ي ت ن ي البارح خد باله وقد أ و ت ي ت بقبح من لبن تمام فشربت ف ك أ ن ي أ ر ى الريح يخرج من أ ص ف ا ر ي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه جيء جي لي بقدح مليان لبن تمام فكان اللبن د ه خرج من تحت أ ص ف ا ر النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول رسول إلى الله إيه؟ فما أ و ل ت م اولتوا ايه ف ص ل ت و ا يا رسول الله ك ا ن ذلك العلم و أ ع ط ي ت ه فضلتي فضله القدح ده لعمر بن الخطاب شهاده عمر بن الخطاب بالعلم ومع ذلك كان عمر بن الخطاب ب ي س أ ل عبد الله بن عباس لما اتقابله معضله في الدين سبحان الله كان عبدس يسال عبد الله بن ع ب د ا ل ل ه حتى إ ن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع كتل جاهديا بعدما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, يقول النبي صلى الله عليه وسلم رايت البارح يقول ي ن الرجل عرض علي الرجال وعليهم قمص يعني الرجال نفسه جلي منهم الرجل قميصه إ ل ى ق د م ه والرجل قميصه إ ل ى صدره و ل ا حول القوة الأفوال ي ع ه مكشوف لله ت همر بن الخطاب يجر قميصه ن ع ل و ر ج ل خمسه ل ن د و ر ج ل خمسه ل ن د و ر ج ل خمسه ل ن د وراجل ش ف ت ب خمسه ا وراء ع على ا ل ا ر ض ك ه فقالوا ما اولته يا رسول الله قال الدين الدين عمر بن الخطاب كه مليان دين وراء بعضه كده علم وفهم للدين ومع ذلك عمر بن الخطاب كان ب يروح يستشير مين عبد الله بن عباس شوف شوف عبد الله بن عباس ما ك ا ن ت و فين رضي الله عنه كان ب ي س ت ش ي ر عمر بن الخطاب و ا ن ت و ا عارفين من هو عمر بن الخطاب طيب نعم اخونا نعم كان ب ي س أ ل عبد الله بن عباس في أ م ر ز ي كده وهتشوف كده هيجي م و ك م في الوقت ان شاء الله نقوله وعرف يعني ا ل ص ح ا ب ة كان بيتعجبوا البدريين أ ه ل بدر كان عمر بن الخطابه عباس ي عامل ا جامعه ي ن و ع ب د ا ل ل من اهل ل ما عشرين سنة بدر ن يعني انت الخطاب ع لماذا مخلي ا ابن عباس ل ص واحد فينا سنة. جايبوا ينور فينا معانا لان الله لان خطاب عارف عليك سنة بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم د ع ا ل م ي ن لعبد الله ا بن عباس اللهم ف ق ه ه في الدين و ع ل م ه الترويج ا ل د ع و ة دي مش هتعد كده لازم هتبال وهتشوف ي ظ ه ه ر و كان عمر بن الخطاب ل و ن ان لا تلوموا في ح ب ا بن عباس سبحان الله حصل موقف في ح ي ا ة سيدنا علي بن ابي طالب ولكن عبد ا الله بن سبع اليهوديه وابن ا ل س و د ا ء وقف لليمان علي بن طلب رضي الله عنه في المدينه وذلك في ه المدح حتى انه قال ل سيدنا علي بن طلب أ ن ت أ ن ت أ ن ت أمت ي ع ن ي أ ن ت القائم زاتك فسيدنا علي بن ا طلب ق اهو انا مين ق اهو انت الله عز وجل قال له سيدنا علي شوفت في طائفه في الشيعه اسمهم النصيري بيقللوا سيدنا علي بن ابي طالب والله بجد في قصيده لواحد شيعي بيقول فيها ايه متعاظم الافعال لاهوتيها اقل علم اللي عنده هو علم الغيب يمدح كان سيدنا علي بن ط ل ر ل س نازوتو ل ا و د ما هو بجد والله يا ا خ متعاظم الافعال ل ا ه و ت ي ه اقل أ علم عنده علم غيري مؤسس الطائفه ديا ل ل ي احيى ا واحد ل الطيفة ه و و ر ا دي اسمه محمد ا بن مصير محمد ا ب نصير م أسس الطيفة دي او أعاد احياءها تمام وهرب فين؟ هرب لبناط الوركية دي فين قعد وهرب هرب ف أ خ و ه بعتله واعمله قاله تعالى ن لما رجع لاخوه اخوه ادبه ن نسيدنا عبدالي دعي علي طالب يجيب طالب كلمة جميلة انا من أنت, انت الله احرق انا عبد الله انا من المؤمنين لا انت الله احرقه فسيدنا عبد الله بن عباس الفقير العالم نظر الامر لا وقت كده فسيدنا علي بن, بن, نظر بن عباس يعني لا ا مش عاجبه الامر كده ق ا ل له في ايه في ايه يا بن عباس رد ع ل ي عبد الله بن عباس قال له ايه لو كان ا ل أ م ر إ ل ي ما ح ر ق ت ه م بالنار لو ا ل أ م ر ده تعي ا أ ن ا أ و ل أ ن ا ولي ا ل أ م ر ده مش حركهم بالوله لاني ن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب أ ح د بعذاب الله وعذاب الله النار لا يمكن ان تجيب حيوان كده وتحط ه في الوله ا ت و ل ع فيه حرام واقف شايف لو كان الامر إ ل ي ما حرقتهم بالنار لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب أ ح د بعذاب الله وعذاب الله النار كنت هتعمل يا عبد الله يا بس يقولك إيه؟ كنت يبنى لإني من دينه هتعمل أقتله سمعت فاختلوه الله إيه الله الله عليه عبد وسلم رسول صلى يقول من بدل يا بس تاني. من بدل ادينه بدل في ق ت ل و ح د ث في صحيح مسلم اخونا ل مسلم الحديث ده معروف يعني المشهور دلوقتي من بدل ح صحيح د ده واحد ده ي في في يعني ث ادينه فاحترموه معروف فاقتلوه طعم كان من مش فيه محمود في نص في التثنيه ط ب ع التلتاشر في ا س ن ي عارف اذا ف ايه انا مش حافظ المصطفى ت ج ي ب وتقتله عطول طيب في العهد الجديد من خلف ناموس موسى في الاسلام من بدل ديما وفرحت ايه فقتلوه طيب هل هتجيبه وقتله كده عطول لا يستتاب ترفع عنه الشبه. الشبه وبعد ذلك يخير الاسلام、أه. ترفع ع ن الشبه م ر ة و ا ث ن ي ن و ث ل ا ث ة ايوه كل واذا هواك اثرنا اخوك ابن امك او ابنك او ابنتك او ا م ر أ ة حضنك كمان تاخدوا و د ب و ا عطول ادبح ادبح ادبح الله المستعان عندنا هتجيب ي س ت ت ا ت تعال يا عم انت ايه ا ل م ش ك ل ة عندك انت ايه ا ل م ش ك ل ة عندك انا مش فاهم كذا كذا بترد الشبهه عمري ويبين لي الامر ي س ت ت ا ت ت ل ا ث ي ا م ان لم يتوب يقتل ل ش ه ج ي ب ه على طول ج ز لا استتاب سبحان الله سيدنا علي بن لما سمع الحديث من سيدنا عبدالله ا بن عباس、عليه. قال لي انك ويحبنا م الفضل انه غوصنا ا على الهمات لاجبت كلام دا منين دا انت عندك علم ن ا معندناش علم سيدنا فعلا الله المستعان قال صلى الله عليه وسلم أعرف ر الخلق بالله الحبيب ح من صلى الله ل ع يرد ه وسلم من ي الله به خيرا يفقهه في الدين اسمع ا ل و ص ي ة ما فيش ك ب ر ا ء اخونا محمود الرجل كان يسمع الحديث النبي قال كذا انتهت النبي قال كذا انتهت لدى الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا خلاص ا ل أ م ر ده لذلك كان سيدنا أ ب و بكر الصديق لما أ س ر ي بالنبي صلى الله عليه وسلم وراح زعيم ك ر ي ش عليهم الله يستحق وقال له سمعت أ م س محمد صاحبك يقول أ ن ه أ س ر ي به من ا ل مسجد او من م ك ة الى بيت المقدس ل م ب نضرب اجبات الابن في شهر ونلقي في شهر و هو راح من م ك ة الى المسجد ا لاقصى و رجع وفراشه لسه جاف لسه سيده او مكان او لسه ساخنه م ط ى النوم بتاعه فسيدنا ومكه الصديق قال له لا ا س ل م س أ ل ه لا س ل م س أ ل ه طبعا اكمل ازاي مش زي ق ا ل و ا ل ا لا لا ما قالوش ح ا ج ة أ ا ل له أصدقه. اصدقه والله اني اصدقه في أك... ابعد من ذلك انا اصدقه في ابعد من ذلك اصدقه في خبر السماء النبي قال كذا انتهت لو قال كذا ل أ انا اصدقه لانه اصدقه في خبر السماء الوحي الذي ينزل عند الله لا اصدقه في عمره كذا لا اتصدقه لا اله الا الله النبي صلى الله عليه وسلم ب ينصح عبد الله بن عباس ب يقول ه ايه يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ ربنا سبحانه وتعالى اتقل الله اعبد ل الله الله سبحانه وتعالى كانك بتشوفه لم تكن تراه فهو يراك يا غلام احفظ الله يحفظك لا يجدك الله حيث نهاك ولا ي ف ت ك ل ك حيث أ م ر ك يا بيقول غلام احفظ الله يحفظك احفظ ما تجده تجاهك ر احفظ ربنا ح ب ن س وتعرف ع م ا اذا سألت فاسأل مين؟ اذا فاسأل الله واذا سألت سألت استعمت مين فاستعن به بالله واعلم, واعلم. ان ا ل أ م ة لو اجتمعوا على أ ن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إ ل ا وقد كتبه الله لك لو ا ل أ م ة دي كلها اجتمعت ع ل ش ك ن يخلوك أ غ م ى رجل في العالم واعلم د ك و المال ا وخلوك ل أغنى ربي في ا تقبل ب ر ن ان كاتب لك أ ا ل أ أغنى م تجتمع ة وتخليك ربي في ا ل ل ع ا م و ع لو م الأمة أن ل اجتمعوا على أ ن يضروك بشيء لو انهم ل كلها أ أ م اجتمعت ة دي إن يقتلوك إن أنهما إن ي في ر و ا ي ة ان لما ت و ل د سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أ م ه شالته وودته الميل حد معنا يا ا خ و ة سيدنا عبد الله بن عباس لما ت و ل د أ م ه شالته على داه كده وودته الميل حد يعرف ط ي في صوت طيب يالله المستعان سيدنا عبد الله بن عباس أ و ل م اتولد أم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجد طمره مضغه ويقول انها تفهمه وحمله ن عبد الله بن عباس فاول أو أول شيء يخش فم عبد الله بن عباس ها؟ كان ا ل ط م ر ة للنبي صلى الله عليه وسلم مضغه إ ي راي ا ب ا س ومش عايز يكون اعلم ى ن ا ل ا م ة لا مش عايز يكون حبر الامه وقال لي الله يستعان ة عاجة الذين عملوا والذين منكم ودرجات اه أول حاجة دخلت بقه النبي وحنك ف دخلت بؤك ك م ر ي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ص ل عليه و يقول المولى سبحانه وتعالى يرفع الله يرفع الله الذين ل ل ه ا امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات سبحان الله كان عبدوما بن عباس رضي الله عنه كان سيدنا عمر بن الخطاب زي ما هما كان بيقربوا جدا منه في مجلسه وفي مجلس ه الكون من اهل ب ر سيدنا بدر ن خطاب ت بالك بقى سيدنا ع م كده ا ل ل ارسل ل أهل اللي م م من م ؤ ن ن كان ي بدء ع اللي يشاوره الأمر قطب طيب وعتهى أمر في أ لهم ي و أ ر س ل لعبد الله بن عباس أرسل ل ي ه ماذا هم ل ل وقال أ و ا لهم تقولون في قول الله تعالى إذا إنه جاء, إذا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يالخلون الله أقواجا واستغفره كان توابا نصر دين ورأيت ربك في فسبح بحمد ربك ت قالوا و و ل ايه في آ في ا ل ص ر ة دي ت ق و لعمر و قالوا ا ايه فيها ل بن الخطاب وهم الأهل جمع من ب د ربنا قالوا ايه ر سبحانه وتعالى ب ي أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح م ك ة ب أ ن ه يستغفر و ا ل ت و ب ة إ ل ى آ خ ر ه م ف أ ر س ل لعبد الله بن عباس وجهه و س أ ل ه ب ي ق ولكن يجب ا ذ ا تقول ف ي ق و ل الله ا س ب ح ن ه و ت ع ا ل ى إ ذ امر جاء ص ا ل ل والفتح ه و ر أ ي ت ا ل ن ا س ف د ويكون ن ا ف جملة بالحمد فسبح ب ر س ت غ ف ر هناك ا ب امر ع ي هل اخر ب ي صلى المسجد ل عليه ل ه و س بالزغفار ك ت تكلمش تقول عبد الله بن عباس فيه أوه. فقال له ايه قال له أ ر ى أ ن الله سبحانه وتعالى ينعي للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل آ ي ة في الصوره دي ان ل الاجل اقترب ربنا سكت عمر بيخطط بيقوله إيه والله ما علمت منها إ ل ا ما علمته انت و أ يا ابن عباس خلص ا انت ع م ر ه عمر بين الخطابها ب ليهم عملي ليه انا بقرب عبدالله ا بن عباس منه انتوا بتقولوا صغير في السن ده احفادنا ا د و طب تعال عشان تشوفوا ان الامر اصلا مش بالسن الامر اصلا مش بالسنه كان سيدنا ابو عبيده بن الجراح رضي عنه البدر رضي الله عنه كان و ا في غ ز و ا ل بدر فعن يمينه شاب صغير وعن شماله شاب صغير مين الشيراء دول هنعرفهم دلوقتي فشاب ا ل صغير لسه ما مفوزهش ت و ي ر بيعمل سيدنا قال ابو عبيده يا, يا عم قال نعم يا ابن أ خ ي قال أ ي ن أبو ج ابو جهل قال ل س ه ما جاش هو مع ا ل مشركينها قال لما يجي ب و ر ق ل ي قال لماذا يا ابن أ خ ي ليه أنت عايز أبو جاهل قال له عشان أ ن ا أ ر ي د ه و أ ن اقتله أ فجملوا جمل ا ل ن س م ع ت ان هو ه كان ب ش ت م النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب سيدنا أ ب و عبيده ا من البراحة سنة ساكت ن ة كده س اللي على شماله التاني الشاب الصغير يا عماه فنظر لي س ي ن ا ابو ه بلده م ا ذ ا تريده انت الاقصي يا ابن اخي عايزي, عايزي قال له فين ابو جهل قال له انت عايز ابو جهل ليه قال له سمعت ان هو ه كان ب ش ت م النبي صلى الله ع ل ي س ل م عشان عايز اقتله تعجب ع ل يمينه شاب صغير وعلى شماله شاب صغير أ و ل ما دخل ابو جهل قال ابو يا ن أخي ق ا ل ا قال نعم ابن جهل هناك ها موتوه رحوا ابن وقاتلوه ت ل و والإثنين م ع رضي ا ل ل عنهم الامر أ م مش ر ب ل ل س ن ا أ مش بالسن الأمر مش بالسن الأمر مش بالسن دخل أ ف و ا ج من ا ل أ ق و ا م من الكون على عمر ا بن عبد العزيز رحمه الله عمر ابن عبد العزيز ابن الخليفه العادل الخليفه العادل ا ل خ ل ي ن ه الخليفه ا ل ر ش د ي ن ا ل خ ل ي ف ا ل ر ش د ي ن الخليفه الراشدين الخليفه الراشدين الخليفه الراشدين الخليفه الراشدين الحمد لله لانه م ل مسرع سلم ارنفه او ثلاثين سنه ارنفه ق او ثلاثين سنه نفسه لا يقول لك انظروا الى الله كامل س ا خ ل ف ا ء الرشدين ي ا ل ح س ن بن ع ل ي مش م ع ابن ع ب د ا ل ع ز ي ز هو م ش ر ط ه بن ع ر د ه ل أ ن ه ص ا ر ع ل الخلفاء ل ى نهج ا رشدين ي و ك د ه و ا ل ع د لوصلت ف ع ل ايام لكن خ ا م ل من مسرع ارنفه ل او ثلاثين س ن ة خ ل ا ف ة ابو بكر سنتين و س ت شهور على معسكر و خ ل ا ف ة عمر بن الخطاب و خ ل ا ف ة عثمان وخلافه ة علي بن عبي طالب لو ابن جمعتم علي ة سنة وعشرين وست شهور س ست ه شهور ه كمان ك و ن بن ع د ه ا م ي ابي ل س ت شهور ت و ل ل حسن ابن ع ابن عبي طالب لما تنازل عن الخلافة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قال إيه كان ليه رضي الله عن كان بينصر عنه ايه رضي ينظر للناس ويبتسم ينظر للحسن ا بن علي وهو صغير لسه طفل لسه ينظر للناس ويبتسم, ويبتسم. فيقول ب ان ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين أه... أه... ما معاويه كفراش اللي بيكفره اللي معاويه. سيدنا, معاويه كان ملك. مش سيدنا معاويه كان ملك اخونا الحبيب مش خليفة رضي الله عنه م وله ي ة و من الفضل م ا ل غ رضي الله عنه تمام؟ المنتظر محمود المهدي المهدي عليه السلام المهدي المنتظر. هيكون من ناس لنيه. هيكون من أخونا ناس ناس لذلك عليه لنيه للحسن ابن علي هيكون هيكون ابن ليه؟ لان ل الحسن بن علي تنازل عن الخلاف فاجتمع المسلمين كلهم على, إيه؟ على امام واحد ولي واحد وسيدنا معاويه وسمي العم ده عامل م ل ع جماعه ة تمام؟ سمي العم عمي عمل بنستعد سبحان الله. الله يؤتي من、يشير. موقف أ خ ي ر هنيني به سيدنا ا ل و ومحارف اليوم م إن شاء الله ي س علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه لما اعتزل بعض الرجال بعد موقعه صفين الخوارج بعد موقعه صفين اعتزلوا سيدنا علي بن أ ب ي طالب و ك ف ر و ا تخيل كفر و سيدنا علي ا بن ابي طالب او ل ر ا لما اصنهم الخوارج كفر و سيدنا علي ا بن ابي طالب تخيل كفر و سيدنا علي ا بن ابي طالب و سيدنا علي بن ابي طالب اضطر يوما ان هو يتحدث عن نفسه يوما امام الغوغاء قال لي الكلمه جميله جدا و جمع اشياء جمعت على كن صار لو كان جمع اشياء في سيدنا علي بن ابي طالب فقط في نفسه قال ايه قالك محمد النبي اخي, أخي وسهر عم ح عم محمد ز ة ابن عبدالله الطالب النبي عمه عم ص من النبي أ خ ي وصبر و ح م ز ة سيد الشهداء عم وجعفر اخي ب أبي طالب تمام أخو سيدنا علي بن أ ب ي طالب وجعفر ا بن أ ب ي طالب اللي ربنا سبحانه وتعالى أ بجناحين د ب ي ت ي ر بيهم مع ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل ن ب س صلى الله عليه وسلم اخبرني ا ذلك صح جعفر الطيار اللي س و ش ف ي غزوه موت وجعفر الذي يمسي ويصبح يطير مع الملائكه ة أخي أم ابن بس ك د ل ا لا لا, لا ف ي ت ابن ن ي و ت محمد امي ل ص ي د ة ف ا ط ة الزهراء ر ض الله وبنت محمد ها حبني وسكن طيب زوجتها منوت لحمها بدم ولحم وعنه هي وبنت وسكن منوت حضني طيب بدم محمد بس كده لا في تاني و ص ب ت ه احمد اللي هم الحسن والحسين اصبت سبتين و ص ب ت ه احمد ولدي ا منه ولدي منه ف م ن منكم ل ه وسع ا من كسح ا من زي زيز النبي اخوي و بن عمي ح م ز ة س ي د الشهداء عمي طيب جعفر ا بن ابي طالب اللي ب ت ل م ع ا ل م ل ا ي ك ة اخوي اخوي طيب بنت سيدنا محمد زوجتي الحسن والحسين وولادي بعد تخيل ب ه كله ف ر و ا ي كله ف ر ع ي يكفروا أبيض علي ه ابن ينهار طالب اللي ن ا ا ل ا ي ي ة لغدا لرجل ح ب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ربنا بيحبه والذي ن بيحبه كيف وروس ما ف يحب غزوة خلب خلع علي طالب ابن أبي داب سيدنا ا ص ن ر درع وكان بيشلوه الحصن عمّه أخيل تكفروا رجال أو عشر رجال خلع الباب ا ن عمّه أ ل ل ا ل ج ز ل و ا الناس تمام وبقوا يقطعوا الطريق حتى انهم جابوا عبد الله بن الخبان بن الارض رضي الله عنه عن ابيه اجابوا عبدالله و اتنوه ابن الحد امراته حمل فشار كاد التاسع جابوهم قتلوه وقتلوا و مراته وفتحوا بطنها وقتلوا الطفل وطلعوا الطفل بره من بطنها بعد ما ماتت وهي ح ر ب في شهر تسع ع و ل ت خلاص طلع و الطفل ا بيلعب كده وقتلوه هل يقصد وجه الله سبحانه وتعالى ب كده استحيل مستحيل الدين اللي حرم نملة مستحيل الدين الحرم قتل مستحيل نملة يغلق الدين اللي حرم قتل ن م ل ة نملة بل إ ن ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل ل ه قالك لا يشوى السمك وهو حي, ما تشوش السمك وهو حي. سبحان الله يجي واحد من دون يروح جاي ا يقوموا ب الراجل ت ل عبدالله بن خالد الأرض ه بن من ر ا ه ج بدون ت ه بطنها ويطلع في الشهر بالله ا الجنين التاسع ويروح جاي ويفتح ويطلع في ويروح الجنين طب قتل عليك أمر علي ز ملبس عليهم مش فاهمين الامر صح بعد لما اتعمل التحكيم تمام وكيل ف ي ه م كيل و س ب ناس كتير فينا ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وزورا تمام م حتى الروايه فعل ا عبد الدين كان ع ش ا ن ليه بعضها العلم بالضعف والله وعلى وعلى كان الشيخ فضيع على ما أ ذ ك ر كنت اعرف هيرسل ليهم مين عشان ل يحورهم بالعلم يرسل, لي مين؟ يرسل ليهم مين؟ يرسل ي ل مين أ ر س ل ليهم عبدالله ا بن عباس راح ليهم ف س أ ل ه م يا ج م ا ع ة ايه الماخذ اللي اخذتوها علي علي ى ع ل بن ابي طالب ولكن هذا ل هو ل خلص ل رفضوا ا ا ا س ت م عبد ل ع الله بن عباس إ ل ا أ ن ه م في ا ل ن هو ا ا ي ة س ت ق ر ا عبد ل الميد ل ى سماع ع الله بن عباس طيب إيه المأخذ أ و ا ل أ ش ي اللي ا ء إ ن هذا على هو عبد ل وأول ي الله بن ا ل ت عباس تحكي. وقالوا فيها ان سيدنا علي بن أ ب ي طالب ب ع ض رسوله وسيدنا أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه تمام وسيدنا و ع و ي ه بن أ ب ي سفيان رضي الله عنهما أ بعت عمرو ض ع بن العاص واتفق الاثنين على انهم ابو موسى ا ل أ ش ع ر ي يقول أ خ ل ع صاحبي تمام أ خ ل ع ا ل خ ل ا ف ة من علي بن أ ب ي طالب تمام و ي ج ي يقول عمرو بن العاص أ خ ل ع ا ل خ ل ا ف ة من معاويه والي ة نفسيها بعد ي ويجي ن ب ما يخلع ابو موسى الاشعري الخاتم ي هذا و ي ج ي يرجع يروح جاي يجي يجي يجي مسل يقول لعمرو بن العاص غدرته مسالكه كمثل الكلب ان تحمل عليه ي ل ه س او تتركه يلهث س يروح, يروح عمر م العاص ل كمثل الحمار يحمل كلام كل ما حصلش ليه ما حصلش اول حاجة المتن المتن ك ما ما حاجة أصفرة نفسه ده كذب لو انت كملت ا ل ر و ا ي ة ديا الروايه دي تحسمه ابو مخلف او مخلف لوط بن ياحي هنشوف اصله ل ب ع ا ل ع ه دلوقتي ي و ل الله مع ايه اللهم يجي انا مني انا, شخصي أنا كشخص كده ينفع اصحى الصبح ادى على واحد من ا ل ا خ و ة هنا وقول اللهم العن منجيش اللهم العن اللهم العن ه ا ا ئ ي كان كل أمره إن كان عايز أنه أمره ي خ وسيدنا علي ابن عدسان من ق ت ت ه و ع ل ا بن ابي ده طالب افقه ن أ من الامر و اصاب في ا ل أ م ر ده ليه لان ا ل د و ل ة وقتها كان فيك في ا ز ا د ا ل د و ل ة مكنش راسيه ث ب ت ة قال استنى لما مكن ا ل أ م ر في إ ي د ي من ا ل د و ل ة تمام بعد كده أ ج ي ب ق ت ل ت و ص ن ا ب ن س ف ا ن و ا ت ل ه م بن م ا عفان خ ت ا ل دي وقتله م ب ا ل د و ل ة هتهيج وكان ض و سيدنا علي بن طالب مصيب واتفق تمام؟ في سيدنا في عفان ل ر ي الفريقين مصيب ا ع ا في ا الامر ل ا خلاص من ده ه ل ك ن يقول ل ان يكون هناك امر يقول ل ن س ت م ع ل م ا س ي د ن ا ع ل ي ق ان هناك امر ي ق ل لك ن ه ن ا م ر ل ك ن لا دخل ف ر ي ق ع ب د ك ان ه ا ك امر ق و ل لك ان هناك امر و ل ان هناك امر يقول لك هناك امر يقول ل ن ه ن ا ل ا م ق و ل د هناك ا ر يقول لك ان ه ا ك امر ي ق و ك ان هناك امر يقول لك ان ه ا ك امر يقول لك ان ه ك امر يقول لك ان ا ك امر ل لك ان هناك امر يقول ل ان هناك امر يقول لك ان هناك بالله عليك ينفع تصدق ان عبد الله بن عباس يلعن معاويه ة عمر العصر علي ع يقوم بن ابن ابن طانب ان ل <تصفيق> تصدق ي م تصدق دول ان ي عمرو ن ه ض ح بن العاص لبلك من ا ح صحابي ا النبي الله وكان ب صلى عليه تصدق وسلم دا صحابي يقول عن المغفل النبي, النبي صلى الله عليه وسلم جعل والي على عدن النبي اجازه وعمر اجازه الخطاه بل ان احسن مكيله ف ي او احسن نكيل عنه ن س ي د عمر بن الخطاب قال عنه و ي ه قال ان ابو موسى رجل فاطم زكي ويجي واحد يقول ا ب و موسى كان م غ ف ر ة ر و ا ة كذب المات م ج ذ و ب باهل بينه قوي النبي اجازه وابو بكر اجازه وعمر اجازه وزوده ويطلع واحد يقول لك لا مغفل لك مستحيل لا بد ان اصدق النبي وصدق أ ب و بكر وصدق عمر وكلامك ن ت ر م ي على جنب مش ع ا ي ز طب ا ل أ ص ل إ ي ه الصح إ ي ه الصح إ ن لما اجتمع أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه واجتمع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه الاثنين ق ا ل و ايه إ ق ا ل و ا ماذا تقول فينا ع م ر بن العاص ماذا تقول فينا انا و م ع ا و ي ة تقول ايه في رايك فينا انا ومعاويه نمسوا فينا قال نفسه يستعالوا ت ن عنكم ا واش محتاجينكم فيهم ن ى امر ا ل ل ع قال له ايه أي ل لما حصل خلاف بين سيدنا علي ا بن ابي طالب وبين سيدنا معاويه على ما اذكر ملك النصارى في الشام ارسل لمين لسيدنا م ع ا و ي ا بن ابي سفيان يقول له, يقول له انا بلغني ا ن انت وابن عمك علي ا بن ابي طالب اتخلقته سوا ب ابي طالب ن يرد علي ه ما ع و ض ابن عبد السفير يقول له, ايه؟ قل له يا كلب والله للمتنتهي هاستنى هانو ب ا ع م ي علي ابن ع ب ي طالب ولي ه نبيلك هو دليل ه ا ع ل أ ص ح ا ب النفس عسل ه م دليل اصحاب النفس عسل م م ش واحد كلام ه ي ي ي ي ي كده ما ت ص د ق و ي ي ن ي ي ي ي ل ي ع ي ي س ب و ش ي م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ل ي ي ي ي ي ع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي الروايه م ج ز و ب ة نص ا ل ر و ا ي ة م ج ز و ب ة تعالوا نشوف ال... الراوي كذاب ابن كذاب اسمه ابو مخنه لوط بن يحيى يحي. قال عنه ا ل ي م الجاي ح و ا ل تعديل يحيى بن معين قال عنه ايه ويعمل رايه جذاب معروف معروف انه ك ذ ا ب شيعي محترق عايز يكفر من كده ا ل ي و ا ليه شيعي, شيعي بيكفر أصحاب لبيت المسلمين في اليمن مين حوصيين شيعه ارجع للتاريخ كده للتاريخ للتاريخ شوف مين اللي سلم بغداد ل ل ت ط ا ر وزير واحد وزير واحد وزير واحد و ض ه ابن العلقمي عليه من الله ما يستحق و ض ه سرح الجيش بل ان هناك وكان هيسيب ا ل خ ل ي ف ة العباسي بعد ما الخليفة سلم له هيسيبه يمشيه خلاص هيمشي قال له لا اقتلوا ودخل ا ل ت ط ا ر بغداد و ق ت ل المسلمين فيه ل د ر ج ة ان أ خ د و ا الكتب م من المكتبات ووضعوه في النهر وعدوا عليه عمل عليها بالخيوت دول مجتبات يعدوا كنترة ثم الشيعة مادري الشيعه هي مسمار أ و طعمه في دار ا ل أ م الروافض لو كان الروافض من ا ل ب ه ا ء إن ك ا ن و ا حمير سبحان الله تمام ا ل ش ي ع ة فعلا ا ل روافض يعني لما <تصفيق> س ؤ ل واحد عن ا ل ف ر ق بين الهندوس و ا ل ش ي ع ة احنا عارفين ا ل ه ن د و س بيقعدوا ا ل ب ق ر الشيعه عندهم ا ل ا ع م ة بتوحهم يعني ح ا ج ة كده طب قال ايه قال ك الهندوس بشر بنى ق ت مين هم بيعبود بقر ادمينهم ل الشيعة ع ي ما شاء ا ل ل ا ل ع ب ي د الدنيا ي ممكنين في ه م ب ي د ه و ا ن فيه ب ق ل ب يضرب يقول ل ك أ ك ذ ب من رافضي لكان في على ما أ ذ ك رجل ا ل ا ح ز أو مش ناكر مين ناكر ما ذ ك راح ل ل مش ا د ي ث ك ا م لي أو الأصل كامل ا رجل ر ح فيقول ب له أ ن ا ربنا ت ب علي ع ا من ا ل س ر ق ة كنت بس الحمير اه واخي الرافض شر المراه الحصر دونيك ا ب ي ق و ل له أ ن ا ر ب ن ا عليا تبع و ت ر ك ت س ر ق ة الحمير بس بقيت ر ف ض ي بشر بن برد ه انا اسكر انتش مين واحد ب ق ع ل ح مسكو ي وبقيت رفضي ر قاله لا لا لا لا ارجع ر حمير الرواه ارجع ر واسب س حمير افضل لك انك ك ت ن والله ا ع ظ ي مش اخي بس م متذكر من ا ل ل قال المقصر ي واحد قاله ده انا ك ن ت ب س ر ا ل ح م ي ر وخلاص بقيت ميه ميه بس و بقيت رفادي انا لا لا لا لا سيب الرافضي و رجع السبح مير تاني افضل ليك <تصفح> <تصفح> الله مستعان طيب اما أ خ ذ اللي اخذوها على علي بن ابي طالب طيب يا ج م ا ع ة انتو اخذتوها على سيدنا علي بن ابي طالب لا في صوت ان شاء الله اوعي صوت يا ج م ا ع ة صوت الماخذ ه تمام كده طيب اللي أ خ ذ ت ه على علي بن ع ب ي طالب قالوا انه حكم الرجال في دين الله طيب طيب طيب التاني إنه قتل أقواما ولم يسبي يخدش سماية في أمير المؤمنين انه قاتل أقواما لا لا الغزاء غنائم ولا الجمل التالتة ولم قالوا منهم منهم انه محى عن نفسه أو عن نفسه لقض أو مركة محى مع أن اما ل س ل م ي قولكم فإن م ي ن أ ي ر انه ل م م ؤ ي ن ف و أمير ا ل ك ا ث ر ي أ م أكثر من الرجال رد ع م سيدنا عبد أبنى الله ابن ع ب دي الله عنهم أما ألومين قولكم عنهم إنه حكى من حكى ر في دين الله فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا الصيدة يحكم أمنوا متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قتله به تبتل مثل قتل عدل ذوى وأنتم ومن منكم من منه حرم ولكن ي ب ا ل ل ه و ن ا م الرجال ف ي ح ك م د م انفسهم ئ ه م و أ و ص ل ا ح ذ ا ت ب ي ن ه م أحق أ م ح ك م ه م في أ ر ن ب سماواتهم ن واولهم ر يقولون ل ان الرجال ي ح ك م و ن ا ن ف ئ ه م وصلاح ذات بينهم و ع ا ف ي ة ا ل أ م ة قالوا ايه بل في حقن دماء المسلمين واصلاح ذات بينهم قالوا ان خرجت ما اول حاجة خرجت من ه انه قاتل عائشة و ديه أ خ ذ غنايم ن سبايم ولا قتل في معركة و ا ل حصل ك ت ا ل د حصل ك بين الجيش ا ل ل ي كان فيه ام المؤمنين علي بن ابي طالب عنوهم ايه؟ فقولكم إ ن علي قاتل ولم يثبي كما سبى النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ك ن ت م تريدون أ ن ت س ب و ا امكم عائشه وتستحلونها كما تستحلون السبايا إ ن كنتم نعم فقد ت ف ر ت م ل أ ن ربنا سبحانه ل وتعالى لا رسول ت ن ك ف أ ز و ا ج ه من م بعده و إ ن كنتم ليست أ م ن ا مش أ م ن ا تبغط لانكم انكار النص ق في ا ل ق ر آ ن الكريم معلوم النبي أ و ل ى بالمؤمنين من أ ن ف س ه م و أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت ه أها خرجتم من ا ل أ م ر ده قالوا خرجت سؤال ا ل ت ا ل ي خ جاء ومعه انتهى الامر وهو أ ف ض ل من علي بن أ ب ي طالب محى عن نفسك لكم رسول الله ه اكتب اكتب. علي عليه, عليه رسول رسول قال له عليكم عليكم السلام رسول القريش قال ي ا فرد قالوا لو معنمل أنك لتبعناك علي رسول علي فسيدنا علي بن طالب مرضي اسمحت لي لك جادي اسمحها بعدما صلي عن النبي صلى الله عليه وسلم انفوها يا علي انفوها يا, يا علي و قال ل ه فالنبي صلى الله عليه وسلم الوالي فين كلمه رسول الله اهل ر ح جاء النبي صلى الله عليه وسلم محا شلها يدو ك ه محا كلمه رسول الله وقال ا ت ب هذا ما ا ل ى علي محمد اذا كان النبي صلى الله عليه هو افضل من علي من افضل خلق الله جميعا تنازل عن لقب رسول الله اللي ربنا سبحانه ع ا ل ى قال ف ا ل ق ر ل ك م ح م د رسول الله هل علي لما تنازل من من لما ل ل محاها النبي صلى الله عليه وسلم محا الله محاها قالوا علي ورين, ورين ورين كلمه رسول الله اشر لي سيدنا علي بن ابي ل طالب يعني انا ت ي علي بن ابي طالب ا ن تنزلت او م ح ا و ت ك ل م ة رسول الله انت برضه هيجيلك يوم تضطر ا ن ن تتنازل عن شيء خاص به وهو امرك معركة الجمل لما اعاد المؤمنين ج ل لما ل امر م اعاد عليه عنه عايشه طالب الله المؤمنين ابي رضي ابن ام وردها ل ل م د ي ن ة بعد م ا ح ص ل ت ا ل م ع ر ك ة ل ا د نبت ي ك ل م ا ض ي المعركه ة التي تقوم ص ا ح ب ة الجامع الاجزاء جامع الاجزاء جامع شعر ك ا ي ر تخرج حتى ح تنبعها كلاب ا وخرجت ء ب لما ألحها أمنا الصحابة على عائشة وينها ت و ر العراق و ح إصلاح علشان الناس بين تخرج و ي الله سبحانه وتعالى ت تخرج حتى تنبحها كلاب ا ل ح و ء ب وده مكان فترك ا ا عين ع ل ق يقتل عن يمين معركة الجمل عن معركة سمية وعاد سيدنا علي بن ع ب ي طالب أ م المهين ع ا ئ ش ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة فعادت ا ل م د ي ن ة ولم تخرج من بيتها حتى يوم ما كان رضي الله عنها ام المؤمنين بل اسمع. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ومعه علي بن أ ب ي طالب ثم جاءت ام المؤمنه ع ا ي ش ه فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل علي بن أ ب ي طالب وينزل لام المؤمنه عائشه يا علي لعله يكون بينك وبينها أ م ر ا في شيء م ن ك يا علي بن اطلع يحصل قدام ب ع د ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون بينك وبينها علي أ م ر ا علي بن اطلع يقول يا, يا رسول الله انا أ ه ل ك انا اهلك يعني انا أ ه ل ك أ م و ت قال لا ولكن إ ن كان ف أ ح س ن إ ل ي ه س ي د علي بن اطلع لمتعه ا م ع ر ك ة الجمل تمام عامل اما عم المبنى عش أحسن إليها وردها الى المدينه المنوره في حراسة ل ل في ت ا ل صلى الله اللي عليه وسلم تتكلم عن حراسه كل شيء. كل شيء. ن ابن علي ض ي ل ل ه عنه ت ل ن يجب ان طيب. علي علي أحسن لأم أحسن لعله يكون ه ل م ع ا ن ممكن ان ي ك و ا ل م ك ا ممكن ان ي ك و ل م ا ن ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا ا ل م ك ة ن ممكن ان يكون هذا المكان م ا ل يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون ه ا المكان ممكن ا يكون هذا المكان ممكن ا ي ك و هذا المكان ممكن ان يكون هذا ا ل م ك م م ن ان ي هذا المكان ك ن ان يكون هذا ل م ك ا ن م م ك يكون هذا المكان ك ن ان يكون ه ا ا م ك ا ن ممكن ا علي يقول خ د ت وخسرت ف رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وان كان فاحسن اليها احسن يا علي بن عبي وعادت طالب, أحسن علي بن عبي طالب. رضها إلى المدينة المنورة المؤمنين في ابن رضها حراسة عائشة رضي الله عنها الطاهرة يا بنت أم الصديق الصديق فوق سبع سماوات ما جاءت ما عبدالله عن قال مسروق بن ا ل أ ج د ع عن علي بن أ ب ي طالب ب يقول ي ن كنت إ ذ ا ر أ ي ت ابن عباس كنت أ ج م ل الناس مسروق بن ا ل أ ج د ع ب يقول لو أ ن ا ش ا ي ت عبد الله بن عباس شفتوا فإذا نطق كنت أفصح、الناس. فإذا تحدث وأخبر من العلم كنت تحدث نقول و الناس الناس كده ده نطق أجمل أ ر ا ل ل أعلى الناس ع م من كنت ي ف س ي د ن ا ا عبد ل ل ه عبد ا لو شافوا نطق و ل الناس سيدنا عبد الله بن عباس يقول له ثقب الاجدع أ ف ص ح الناس لو تكلم و ب د أ يتكلم في العلم والدين يقول عنه أ ع ل م الناس شوف ا ل أ د بين بقى ب طلب العلم والعالم احنا بقول العالم ز ه ب عبد الله بن عباس رضي الله عنه لطلب العلم من زيد بن ثابت رحمه الله、آه. يقول عبد الله بن عباس ا ه ذهبت لزيد بن ثابت كاتب الوحي اللي أتعلم شيء منه عايز ي س أ ل ه على ح ا ج ة ي س أ ل سيدنا زيد بن ثابت على شيء فذهبت اليه ى وقت فذهبته ل و... وكان الجو قد قال في جو ا ل ك ي ل و ل ة في الحر يعني اه يخبط عليه يقلقه、لا. في ادب هنا طالب العلم لازم يكون مؤدب علشان يتعلم من العالم عملي عبدالله عباس قالك فنمت امام قالك الباب ابن كده وكانت الريح تحت الرمل علي الريح كده كانت بتجيب الهفار والرمل علي و ا ل ن ا م قدام ا ب ا ب زي ابن سابق مش عايز ا س أ ل ه في أ م ر أ و سؤال في الدين ومش عايز اصحيه والمريح م ر ي ا ل ا ض ه يجي ب ر ي ح علي ف ل م ا هم زيد ا بن سبب الخروج ل س صلاه العصر و ج ا ل ه و ع ش ا ن ي ص ل ي ا ل ع ص ر الله الله بن د ل ل ه ب عبد الله بن ع ب ا ل بن ع ب ا ل ل ن الله د ا م ا ل ب ي ت ت م ا م ل ه بن عبد الله بن الله بن ل ل ه ا ل ل الله بن الله بن الله ل ل ه بن الله بن ع ب ا بن ع ب الله ب ع ب ل ي ه ع ل ل ع ا ل ل ن عبد الله ن ع ب ل ل بن ع الله ا بن ع ب ا ل بن ع ب ا ل ل أنا أحق أنا بما ا م يجي إليك ل فالعلم ر و ض أجي إلك ف ي ب ت ولا ي أ ت ي العلم تطلب د و ر ت العلم مش العلم اللي بيجيلك آه لما جي بن سابت يركب فسيدنا بن سابت بيقول له انت صنعت ليه كده قال له آه لما النقر الأرض بيقول قال على ذلك بغلماء على ذلك بغلماء غلماء الله غلماء يبجلوا أمرنا مع أمرنا مع من من يحترموا سابت فسيدنا سابت يا سابت يقدروا جي زيد يركب زيد زيد رضي بن بن بن أنفع أنت صنعت نص نص أنت عنك أنت أنزلك اه أن ن تركب ع ل ي آه تمام فزيد ب ن ساند يقول الدين إ ي د ك يا ابن عباس فاخذ ايده كده وراح جايبايس إ ي د عبد الله بن عباس قال وهكذا أ م و ر ن ا أ ن نصنع مع آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شفت الادب, شفت الأدب في طلب العلم وشفت أ د ب زيد ب ن س ا ب ت رضي الله عنه في ح كانت ر ه أو حديثه مع عبدالله ب ا ا ل م د ي ن ة ب ت س د ح م حتى لا يرى موضع قدم من الناس يسألوا عبد الله بن عباس رضي الله في الدين يقسم الأيام يقسم الأيام يوم يشرح في يوم يشرح في المغازل عن ويوم يتكلم فيه وتاريخ عباس عبدالله الله فجعل الله المغازن الشارع العرب ابن عنه عن رحمه فكر تمام؟ وما جلس اليه رحمه الله وعن ر ض ي اللَّهِ ه عَنْهُ عن ابيه قط عالم الا خضع له وما ساله سائل الا وجد عنده جولا ا ا عبد ل ه بن ب ع س والسبعين وفي ويشهدوا يشهدوا وإلى بيبكي مريرة يومنا عجيب عام الحاج الطائث بكاء هذا مشهد لم يشهدوا من أمر أهل قبل بل وإلى حدث أمر عجيب غريب في س ي ر ة أ ع ل م النبلاء في المجلد الثالث وهو يتحدث الله رضي في خبر عن عبد الله بن عباس رضي الله, رجال الله عنه حينما ولما جنت فيهم عبد الله ا بن عباس س م ع صوت من القبر ينادي يا أ ي ت ه ا النفس ا ل م ط م ئ ن ة ر ج ع ي إ ل ى ربك راضيه مرضيه وادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله كرام العبدالله ابن عباس الله عنه الناس جميعا الناس جميعا من جهة الأصل سواء عنه رضي من من جهة الناس جميعا من ج ه ة ا ل أ ص ل سواء ف أ ب و ه م آ د م و أ م ه م حواء إ ن كان لابن آ د م حق أ ن يفخر فليس له إ ل ا أ ص ل ه الطين والماء الله خلقهم من لحم ودم و أ ع ظ م ثم جعل في داخله ا ل أ ع ض ا ء الناس جميعا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 الله خلقه من لحم ودم واحظه ثم جعل في داخله ا ل أ ع ض ا ء علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي قد أ ح ر ا ز فيهما الشرف م العلم قال أنا أحراظت غايتها والعقل قال أنا الرحمن ه ب ففز ففز بعلم تعش به حيا أبدا ففز بعلم تعش به حيا أبدا تعش تعش العلم الناس وأهل موتى حيا حيا أحيانا ع ولكن قال ي ا أ ب د ان ل ا ي م و ت ن هذا ل المكان ل امام احقد احراض الرحمن أنا بهذا ل المكان ل امام س و وأهل ت ل ل ع أ ح ي الرحمن ج انت في طيب أ ق سلام عليكم السلام ل ل ه خيراً ا و ر ح م ة الله تعالى وبركاته السلام عليكم في صوت ان شاء الله في صوت في صوت الشباب <تصفيق> الحمدلله رب العالمين <تصفيق> ب ا ر ك الله فيك يا اخر حبيب رضي ا الله احسنت احسن الله اليك والله يعني قليلا لما الواحد بيسمع م ح ا ض ر ة يعني ممكن تلاقي الواحد ساعات بينام في نصها كده يعني مش بينام بمعنى ينام اي انه ينشغل ب ح ا ج ة يعمل ح ا ج ة انما بجد والله انو باد يعني سبحان الله كنت مركز م ع ك من اول دقيقه لاخر د ق ي ق ة يعني الاسلوب ذات ن ف س ربنا يبارك فيك ممتع انك تشد الواحد ان ه يكون مستمع ل ي ي اخد بالك يا شباب والله ع ي مستمى ه الله ي ب ة عند ب ح ا ن ه و ع عنده ا ان تلاقي ل الواحد ى ه له انه منه وكده ي يخلي اللي بيسمع له مش عايز يفوت ب فربنا يبارك فيك يا اخ الحبيب ة كان الكلام فيك من ن مش م حرف و ت انك تكرر محاضرات تكرر زي دي ب ليك ل ل ه ع يعني ح ي الله ك ا وقتنا ج ز ا ر ي ة حي الله ا فيصل حي الله ا ا ل أ خ و ه جميعا س ج ل ت و ا يا اخوه صح <تصفيق> ملي ي سجل إ ن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا البالتو عليكم لكم ورحمة من عبر روم MC Dialogue